وما ظلمناه ولكن ظلم أنفسهم فما أُغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله يدعون من شيء إلا ما وما زادوهم غير تتبير